فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَاجِيَةً سَافِلَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّزَجًّا مِّن نَّارٍ سَخَّابٍ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِعِيدٍ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 إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعفوا في الارض مفسدين نطيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ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 وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب